قال الله جل وعلا إنما حرم عليكم الميتة بدأ بالميتة فالميتة كل ما مات حتف أنفه دون أن يذكأ لا يجوز أكله كل ما مات حتف أنفه دون أن يذكأ لا يجوز أكله ولو كان في أصله من أطعب الطيبات كبهيمة الأنعام فهذه محرمة بنص كلام الله جل وعلا فيندرج فيها ما قاله الله جل وعلا من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة كل هذا يندرج في في كونه ميتة كل هذا يندرج في كونه ميتة إنما حرم عليكم الميتة والدم الدم نجس لكن الله قيد الدم هنا بقوله جل وعلا في سورة أخرى وآية أخرى أو دما مسفوحة فيحمل المقيد على المطلق يحمل المطلق نجعل المطلق حاكما على نجعل المقيد حاكما على المطلق ونقيد المطلق بالمقيد فلا بد أن يكون الدم مسفوحا فالدم الذي يختلط باللحم هذا ليس دم المسفوح فلا يمنع أكل اللحم وقد كانت عاش رضي الله تعالى عنها تطبخ النبي صلى الله عليه وسلم اللحم ويكون عليه الدم يفور في البرمى يعني القدر الذي يطبخ فيه اللحم ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منه لأن هذا الدم دم عالق ليس دما مسفوحا ليس دما مسفوحا فلا يعقد نجسا كما أننا نقول في الميتة يحترز من صيد البحر وطعامه فالله جل وعلا يقول أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع متاع لكم للسيارة فميتة البحر لا تسمى ميتة مستثنات بالآية بالحديث الشريف حلت لنا ميتتان ودمان فالميتتان الجراد وصيد البحر قول الله جل وعلا صيد البحر هذا الذي نصيده نحن بأنفسنا ونذهب إلى البحر فنجنيه بأي طريقة من طرائق الصيد وأما طعام البحر فهو ما يقرفه البحر ويرميه فهذا حتى لو كان ميتا لأنه قادم من البحر آت من البحر يؤكل لعموم قولي جل وعلا وحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم مل السيارة ولحليد الصحيح أن صعوبة